يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقراها هو عزنا هو وجاهنا هو نوعنا لطريقنا أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم ملكنا وكنا والسرية إلا ملكنا وكنا والسرية إلا ملكنا وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين إمانا ملكنا وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين إمانا بألنا جاء به وحي السماء ليهد الحائرين ليهد الحائرين لجنة خالدة جزاء المؤمنين جزاء المؤمنين جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين. ليهدي الحائرين جفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين, جزاء المؤمنين ملكنا. وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثري إن ستعلو وتعلو وللدين حمانا عرِننا قد أضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين، عن عهد الفاتحين وسيكون قد بات يرعب العداب تلطامعنا. عريننا قد اضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين وسيفنا قد بات يرعب العدا بذل طامعنا وكن وللثريا ان ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا ان ستعلو وتعلو وللدين ايمانا رايتنا قد علت خافقه لجهد الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين رايتنا قد عليت خافقة لتهدي الحائرين لتهد ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين ملكنا وكنا وللثريا إن ستعلم وتعلم وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا النفس ستعلم وتعلم وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إن ستعلم وتعلم وللدين حمانا ملكنا وكنا إن وللدين وعدنا ودامنا هو, هو نورنا لطريقنا أين الذين تعاهدوا ورانا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم اين الذين تعاهدوا ورانا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم